وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِذْ أَن جَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ الْعَذَابِ وَيَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 سئلتم ب وإننا في شك مما تدعوننا إليه مريب أولت رسلهم أف في الله شك فاطر السماوات والأرض